قال كذلك أتذكى آياتنا فلسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون لِمَا سَاكِنِهِم إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ إِنَّهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِسَامُؤَ وَأَجْمُسُ مُسَنَّا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ الْأَنَامِ فسبح وأطراف النهار للك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متع نادي أسواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وَمَرُوا أَهْلَ كَذَّبُوا الصَّلَاةَ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ يَا رَبِّ قَوْلًا تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ اَخْنَاهُ دَادَبًا مِنْ قَبْلُ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلُ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَغِلَّ وَنَخْذَل قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَأْنَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ تَزَاد